انا رحمه الله واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وغيره لم يكفروا الخارج الذين قاتلوهم من اول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا على الطاع عن الطاعه والجماعه قال لهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان لكم علينا إن ننكم علينا لك إن, ان لكم علينا الا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من الفيء ثم أرسل إليهم ابن عباس ابن عباس ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصبهم ثم قاتل الباقي وغلبهم ومع هذا لم يسب لهم ذرية ولا غلم لهم مالا ولا سار فيهم سيرة الصحابة ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المغتدين كمسيلمان كذاب وامثاله فان كانت سيره علي والصحابه في الخارج مخالفا لسيره الصحابه في اهل الرده ولم ينكر أحد على علي هذا الذي نريده ولم ينكر احد على علي ذلك فعلم اتفاق الصحابه على انه لم على انهم لم يكونوا مرتدين عن دين الاسلام قال الامام محمد بن نصر المروزي وقد ولي علي رضي الله عنه قيادة اهل البغي وروعنا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما رواه وسمهم مؤمنين وحكم في باحكام المؤمنين وكذلك عمار بن ياسر وما يدل على ان الصحابه لم يكفروا الخارج انهم كانوا يصلون خلفهم وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة والصنون خلف نجد الحروري وكانوا أيضا يحجثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلمة كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجد الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل يتقي شرة هذا الشريق نجد الحروري فربما خاطبوهم اتقاء لشر هؤلاء الأشرار وهكذا ينبغي أن تكون السياسة الشرعية إذا استولى هؤلاء الخارج على شيء من شؤون المسلمين أن يسايسهم يسايسهم الشخص كما كان صحابه يسايسه نجدة وغير نجدة من الخارج وهذا لابد منه من السياسة الشرعية إذا حصلت لهم ولاية أو حصل لهم تمكن يوما ما في الأرض يسايسهم أهل الإسلام فإنه ما البطش وأهل بغي فربما يرطشوا بك كأن يسيسون هؤلاء نجدة وغير نجدة ممن حصل لهم شيء من التمكن وخافهم أهل الإسلام وإلا الصحابة من أشجع الناس لكن يتقون شرهم ولا يريد فتن ولا نجد ولا غير نجدة لا يقف أمام أولئك الرجال فإنهم خاضوا حروبا مع من هم أشجع من نجدة مع بي سفيان وغير بي سفيان من شجعان العرب وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري وكانوا أيضا يحدثونه ويفتونه ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسألوا عن مسائل وحديثه في البخاري وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة ومنهم من هذا لأنني جاء في قصة نافع ابن أزرغ كان يسألوا عن بعض الشوائل العرب ويسألوا بعض المسائل وكان ابن, كان ابن عباس جي وكما جاء نافع ابن الأزرغ عن مسائل مشهورة وكان نافع يناظره في أشياء في المرآل كما يتناظر المسلمان كما يتناظر المسلمان وما زال سيرة المسلمين على هذا ما جعلوه مرتدين الذين قاتلهم الصديق هذا معامل الرسول صلى الله عليه وسلم بإقتال في الأحديث الصحيحة وما من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه في الحديث الذي رواه رواه أبو أمامة ورواه الترمذي وغيره أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم هذا توجيه الحديث شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه وقد استمعتم أن تحت أديم السماء اليهود والنصارى من الغتلة والرافضة وغيرهم ومع ذلك النساء الصلاة والسلام يقول شر قتلة فوجهه شيخ الإسلام هذا الحديث الذي يدل على تكفيرهم على تكفيرهم قال رحمه الله وما روى من ما رؤية من أنهم أنه شر قتلة تحت أديم السماء خير قتل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة رواه الترمذي وغيره أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم وهذا في إشارة من هذا الإمام رحمه الله أنك تقول نذنب الإخوان المسلمين شر من لهود شر من لهود على المسلمين هذا لا بأس بالتغيين باعتبار أنهم ربما يغتر بهم من اغتر يغتر بهم من اغتر من أهل الإسلام لأنهم بيقوموا المسلمين يأتون وبالوجه الإسلام يأتيك فربما يحصل به ضرر أكثر من اليهودي اليهودي ما يتضرر به المسلم ولا يبالي به ولا يبالي يعرف أنه يهودي ما يقبل منه لكن هذا الذي يأتيه بصورة الناصح وبصورة الغيور على دين الله سبحانه وتعالى فهذا شر عليك من هذا الوجه شر عليك من هذا الوجه وليس شر المحضن فاليهودي شر خبيث لكن من هذا الوجه من حيث الضرر الذي يحصل به على الإسلام فهذه فائدة جنينة تحمل على ما يذكره بعض الناس أنهم يقول أن هذه الطائفة شر من كذا وكذا ويذكر طائفة كافرة ويذكر طائفة كافرة باعتبار أي شرهم على المسلمين من غيرهم من اليهود والنصار الذين هم ظاهرون ولا يغتر بهم أحد قال أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى صحيح في ذلك الزمان كان عندهم عتوب وعرامة على أصحاب رسول الله فضلا عن غيرهم فضلا عن غيرهم من الناس عندهم عرامة وشدة على الصحابة يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان قالت شدة مهي سهلا مرت على الصحابة بسبب أولئك الخوارج الذين وجدوا في زمن علي وبعد زمن علي فيكون شرهم من هذا الوجه فهم شر قتلى تحت أديم السماء باعتبار أنهم كان في ذلك الوقت شرقهم عظيم على أهل الإسلام فلا اليهود فعلوا في ذلك الوقت ما صنعوا الخوارج بالمسلمين وللنصارى بعد ذلك الوقت ما صنعه الخوارج بأهل الإسلام فيكون هذا هو المعنى الجميل والتوجيه الجيد لشيخ الإسلامي هذا الحديث ويحفظ من هذا الموضع يحفظ من منهاج السنة 48 و 200 توجيه الشيخ الإسلام لحديث شر قتله تحت أدين السماء لا يدل على تكفير لا يدل على أنهم كفار الخوارج وإنما معناه أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم شر على المسلمين من غيرهم فإنهم لم يكون أحد شر على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى فإنه يدل على شر على تحت أدين السماء لما يحصل منهم من الضرر على أهل الإسلام جيد. فإنهم لم يكن أحد شرا عن المسلمين منهم لن يهود ولا النصارى فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم صحيح إنهم اجتهاد في قتل كل مسلم لم يوافقهم وتأولوا بعض الأدلة ورأوا أن الذي لا يوافقهم على طريقتهم هذا كافر ونحن أهل الإسلام المحض ولا أحد فهم الأدلة كما فهمها هم فروا أن من خالف هذه الأدلة التي أخذوها ونظروا إليها بعين العوراء فإنه يعتبر كافراً حلال الدم إن الحكم إلا لله وأنتم حكمتوا الرجال وكل من خالفنا في هذه الجسئية فهو كافر وكل من كان تحت لواء الظلمة الذين فعلوا ما فعلوا من الكبائر فهو كافر وهكذا التسلسل الحاصل كانوا يتأولون هذا التكفير يتأولونه وكل بدعة كما يقول الشيخ الإسلام نحو هذا الكلام من, من البدعة التي تريعك في الإسلام كلها قائمة على بعض الشبه إلا بدعة الرافضة فإنها قائمة على الزندقة قائمة على الزندقة وإلا جل البدعة قائمة على شبه بدعة الخوارج بدعة المعتزلة بدعة الأشاعرة بدعة عدد من البدعة إلا بدعة هؤلاء الأشرار الراغضة فإنها قائمة على المعالي الزندقة والعياذ بالله ومأخوذة عن أولئك الأشرار من اليهود الأنجاست وهي أسلسة لضرب الإسلام هذه بدعة المجرمين هؤلاء أسلسة لضرب الإسلام وهذه البدعة لن تحملها دولة إيران بدعة الرهد وضرب المسلمين وأهل الإسلام تحملها دولة كاملة قال فإنهم لم يكن أحد شرا من المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى فإنهم كانوا مشتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم أي بالشبه وليس استحلالاً محضاً من غير شبهة فإنما استحل دم امرئ مسلم استحلانا محضن ليست له فيه شبهة يكفر أنه استحل شيء معلوم من الدين ضرورة مستحلين لجماء المسلمين وأموالهم وقت الأولاد مكفرين لهم وكانوا متدينين صحيح عندهم يعني عبادة عجيبة كما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام يحتقل أحدكم صلاته عند صلاتهم وكانوا متدينين أما الزنادقة هؤلاء والل... الروافض الحوثيون ما عندهم دين ما عندهم دين والله فعندهم الزندقة المحضة الزندقة المحضة عندهم أما أولئك كان أحدهم يقوم الليل كله وهي غاية العبادة والتنسق الخارج أولئك الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يحيون الليل وأن أصحابهم أعبد الناس يحتقرون صلاتهم عند صلاة أولئك الخارج عند صلاه وقراءتهم للقران عند قراءه الخارج جالس ربنا في جانب من المسجد والمصحف ما يتركه المصحف ما يتركه وسجد قائما عابدا الليل ولكنه على ضلال وانحراف ما ينفع هذا ما ينفع فلا بد من وافق السنه ولا بد من صفاء النهج حتى ينتفع بهذه العبادات العظيمه اما الخارج فتنسق على ضلال وعلى انحراف النهج لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاب النار كلاب النار طيب العبادات والصلاة والسيام كلاب النار ما ينفعهم هذا ما ينفعهم لأنهم فعلوا جرائم بالإسلام وأهله وهذا لم ينتفعوا به وهم أهل الحراف وأهل شقاء أشقوا المسلمين خارج أشقوا المسلمين تعبوهم ولسين في الزمن المتقدم أتعب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قتلوا عثمان أمير المؤمنين وسيد المؤمنين في ذلك الزمان وأفضل الخلق في ذلك الزمان في زمنه رضي الله تعالى عنه اعتدوا عليه ولا بالوا به فضلا كيف يعني بالوا بفلان وفلان ممن دون عثمان الذي قد وضع رحله بالجنة كيف يبالوا بك أنت يقتلوا نكوك ذباب ولا يبالي بك فعلى هذا اتقى شرهم هو السلام والمغلم أن الشخص يتقي شر الأشرار ويسائس الأمور مستطاع إلى ذلك سبينا يسائس الأمور فأولى ما يبانون بمسلم إلا المسلمين كما تسمع من كنام شيخ الإسلام فإنهم كانوا مشتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم لا إله إلا الله مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقت الأولادهم مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك متدينين بهذا الذي يصنعونه بأهل الإسلام متدين يقصد هذا هنا التدين مقيد وليس عن الإطراب وإنهم متدينين بما يصنعونه من قتل ومن إهانة للمسلمين وسلب أموال هذا المقصود بقول المتدينين وإلا أيضا كذلك جاء عنهم العبادات ما تعلمون لكن الشيخ الإسلام هنا نظرت أنه يقيد هذا وكانوا متدينين بذلك أي بما صنعون بها الإسلام من استحلال الدماء والأموال وقت الأولاد وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة ومع هذا فاصطحاب رضي الله تعالى عنه والتابعون لهم بإحسان لم يكفرهم ولا جعلهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل بل اتقوا بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة وهكذا سائروا فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم فمن كفر تنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والصنة وإجمع الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذه الفائدة أيضا هذه الفائدة دونها من كفر تنتين والسبعين فرقة خلاف الفرقة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام هما أنا عليه اليوم وأصحابي من كفر تنتين هكذا والسبعين فرقة هذا خلاف يقول كلهم يعني خلاف الكتاب والسنة ويجمع الصحابة والتابعين ذهب إحسان هذه الفرق من أمة محمد التي استثن منها الطائف المنصورة عليه الصلاة والسلام وستفترك هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا منهم قال من أنا عليه اليوم وأصحابي الحكم بالنار لا يلزم منه تكفير ولكن استحقون النار بذعهم ومخالفاتهم الكتاب والسنة ولكن لا تكفر هذه الطوائف السندان والسبعونة فرقة لا تكفر فمن كفرها كلها فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأما الجامية فليسوا منها وأما الرافضة فليسوا منها فهم كفار ليسوا من هذه الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة فيما تعلمون أما هؤلاء طائف مالق عن الدين قال فقد خالف الكتاب السنة وإجمع الصحابة وتمعينهم بإحسان مع أن حديث ثنتين وسبعين فرقة ليس بصيحين وقد ضعفوا بن حزم وغيرهم والصحيح أن الحجة مع من صحها وليس مع من ضعفها وقد ضعفوا أيضا بعض المعاصرين وبعض من تأخر من أهل العلم كابلي الوزير رحمه الله وما معهم حجة ولا برهان على تبعيفه والصحيح أن الحديث تابت حديث الفرقة تابت أو حديث الافتراء هذا ما يقولون حديث الافتراء تابت الشيخ الإسلام كان يشير إلى هذا مع أن حديث سنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين وقد ضعفوا بن حزم وغيره وما معهم حجة لكم ولكن حسنه غيره أو صحح كما صحح الحاكم وغيره وقد رواه الاسلن ورؤية من طرق إلى آخر كلام الذمين ما تشبع من هذا الكلام كله فائد كل هذا الكلام فائد لهذا الإمام رحمه الله تعالى فما هو الذي استفدنا الآن هل الخوارد كفار عبد الرحمن نعم ليس بكفار أحسنت فلا يطلق الكفر في شأن الخارج طيب وحديث شر قتلى تحت أديم السماء هذه شر قتلى ها. نعم أحسنت بالنسبة شر على المسلمين من غيرهم لأنهم لم يكون أحد شر مع المسلمين منهم فهم شر قتلى تحت أديم السماء لأن شرهم عظيم على أهل الإسلام كانوا شر من هذا الباب أحسنت الذي يكفر جميع الطائف التي جاءت في حديث الافترار غير الطائفة المنصورة هذا مصيب وإنما مصيب ما هو مصيب خالفة نعم حسنة الذي يكفرها كلها خالفة الكتاب والصنة و... وإجمع الصحابة والتابعين لهم بإحسان فائدة جميلة صلى الله خير على الشكور على هذه الفائدة طيبة نكتفي بهذا الذي قرأناه وإنه بقي أيضا في نفس الباب لكن هذا الذي أردناه أن الصحابة ما كانوا يرون تكفير الخارج بقي معنا ما جاء عن أبي أمامه فإن الشيخ غمزه الشيخ مقوى رحمه الله غمز الطريق التي فيها وكان وكانوا ليسوا من المسلمين أو قالوا ليسوا من المسلمين فإنه غمزه وصحح الحديث بالشاهد فيبغى الحديث صحيح وأما قول أبي أمامه ما له ما يشهد له ما له ما يشهد لا أنهم على أساس أنهم كفار ليسوا بمسلمين وأن الحديث لفظ الحديث فله ما يشهد الحديث الذي قبله ذكره الشيخ رحمه الله فبقي عن اللفظ لأنه جاء من الطريق ضعيفة هذا اللفظ هل له ما يشهد له جاء بأمام من الطريق أخرى أنه قال هذا الكلام يحتاج أن ينظر وأن الطريق الشيخ غمزها نفسها ولكن حسن الحديث بالطريق التي قبله هذه من اكتبها الآن هذا المرجع حتى لا ننسى اكتبوا المرجع بحيث أننا إذا أردناه مرة أخرى يكون مكتوبا عندنا في الدفتر مباشرة طلعه من نهاج السنة ونقرأه مرة ثانية ليتقرر عندنا أكثر وأكثر إذا احتجنا إليه حيانا نحتاج إليه بعض دروسنا هذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيدون مع الفائدة العظيمة أنه انقيل الطائفة الفلانية وهي مسلمة انتسب الإسلام شر على المسلمين من الهود والنصارى أي باعتبار وليس على الإطلاق إطلاق الشرية وإنما باعتبار نكايتهم بالمسلمين ما لم يفعله بهم هؤلاء وتغريرهم بأن الإسلام والسعي في الحرافة الإسلام عن دينهم ما لم يفعله هذا الطائفات التي الطائف التي هي ظاهرة الكفر وصريحة الكفر فمن هذا الباب إن قيل فلا بأس وأما الإطلاق فلا يجوز الإطلاق لا يجوز أن يقال فهؤلاء معهم أصل الإسلام فليس اليهود خير منهم أبدا هذا غلوب حسن. هذه الفائدة نفس الفائدة التي قرأناها كان لك ما كان يعلم أننا سأعين يأتي لخب الكتب هذه فأتب نفس الفائدة من هاجستنا ونفس المرجع إزال الله خير هذه تبغني لما قلاتت بها ولما عندي قلب الآن فهي لي الله خير طيب قاصل القراءة قال رحمه الله أين توكفنا يا أخوان وأما منفعة إصلاح البدن قرأنا من هنا نظرة قال رحمه الله وأما منفعة إصلاح البدن يتكلم عن الخمر وما هو الذي يرجحه في قونه تعالى ومنافع للناس الخمر قال الله فيها بعد أن ذكر فيها إثم كبير ومنافع للناس فما هي المنافع التي للناس الخمر نعم الربح ربح التجارة هذا هو الصواب في تفسير ومنافع للناس في الآية فيهما إثم كبير ومنافع للناس تقدم بيان الإثم الخمر والميسر وتعرض رحمه الله في الدرس السال الذي أخذناه على المنافع فما هي المنافع التي في الخمر وهذا كله قبل تحريم الخمر فلا يقول الشخص يعني فيها منافع إذا نتجر فيها هذا كله من سوء هذا قد نسه بقوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إيش من منافع برجس؟ هذا من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون والذي لا يشتنب الخمر بعيد الفلاح عنه بعيد بذلين هذه الآية ثم ذكر من المفاسد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة, أو العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم يا أهل الإسلام منتهون عن الحشيشة وعن الخمر وعن هذه القادورات التي ليس فيها منافع وإنما أبال الواقع الذي كان قبل ذلك أنه يبيعون ويشترون ويتجرون في الخمر هذه المنافع التي تنتبع بها كنتم خلاص فرمت هذه المنافع فليس في الخمر بعد تحريمها منافع لا منافع ربعه ولا غير ذلك ومن قال بأن المنافع التي بالخمر عائدة على البدن هذا غير صحيح بل ضرر محض على البدن الخمر وما فيها منافع للبدن كما قرر ذلك الامام ابن العربي هنا ولم يرتضيقه البعض الاطباء انها ربما كان فيها شيء من النفع للجسم كلا ليس فيها نفع للجسم الواقع خير شاهد يهزل الجسم ويتعب الجسم ويمرض الجسم ويتضرر الجسم فإذا من قال بأن فيها بعض المنافع البدنية هذا لم يصب وإن قاله من قاله من الذين هم لهم خبرة عظيمة بالطد وقرر ذلك بعد فعصات وبعد كذا ما فيها هي داء وليست بدواء وما فيها وما كان ليس بدواء وداء اسم من منافع فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قد حكم عليها كما سيأتي معنا ليس بدواء ولكنه داء فكيف يقوم فيه منافع بدنية الداء والمرض لا في منافع بدنية أبدا في القمر وإنما قوله تعالوا منافع للناس فالمقصود بها المنافع التجارية والربح فإنهم كانوا يجلبونها كما قال أهل التفسير من الشام برخص ويبيعونها في نجد بأسعار باهظة وغالية يبيعونها بالحجاز يبيعونها بالحجاز بأسعار غالية فإن تبيعون بهذا المال لأن تجارة كان فيها فهذه كلها خلاص ذهبت بعد التحريم وهكذا السرور واللذة ربما تكون فيها ربما تكون فيها يعني المنافع منه من قال المقصود بالمنافع السرور واللذة نعم ربما يحصل شيء من النشوة كما تقدمت الأبياد معكم منها بيت حسان رضي الله تعالى عنه ونشربها لتتركنا ملوكا وأسدل لا تنهنهها اللقاء أو لا ينهنهها اللقاء هذا ربما يحصل شيء من النشوة بها وهذا يعرفه من يشرب هذا القادورات ربما ينتعش وما يرى أحد النثلة باك إذا ذهبت السكر التي برأسه يندم ويبكي مثل الطفل يبكي وربما خراه بجانبه صلى الله عليه وسلم نقرى هذا الذي أشرنا إليه قال وأما منفعت إصلاح البدن فقد بالغ فيها الأطباء حتى إني تكلمت يوما مع بعضهم في ذلك فقالني لو جمع سبعون عقارا ما وفى بالخمر في منافعها وضبطوا عقار بالتشديد ككتان على وزن فعال وجمعه عقاقير وفي الصحيح عقاطير أصول الأدوية وعبارة لسان ما يتداوى به من النبات والشجر وقال الأزهر العقاقير الأدوية التي استنشف بها قال ابو الهيثم العقار والعقاقير كله نبت ينبث مما فيه شفاء العقار والعقاقير جمع عقار عقاقير جمع عقار هكذا نصه. قال ابو الهيثم من اين ما قال العقار والعقاقير كل نبت ينبث مما فيه شفاء فذكر ان عقار على صيغة فعال وجمعه عقاقير وهو المقصد هذه الأدوية فيقول هذا الطبيب من تهوك لو جمع سبعون عقارا ما وفى الخمر في منافعها هذا ما هو صحيح الكلام هذا من هذا الطبيب وغير مقبول فإن الأدلة تدل على أن الخمر شر محط وأنها رجس إيش من بالرجس وأنها داء وليست بدواء أي منافع به أداء هذا ما أصاب هذا القميد ما أدري هو مجربها الله أعلم مجرب هذا الطبيب لأن الواحد ما يحكم على شيء إلا بعد إيش عن التجربة إما أنبع الحصات فيها وخرج بهذا الطب التقرير الشيطاني أو أنه شارب لها أو أنه شارب لها والله أعلم الله أعلم قال رحمه الله فقال لي لو جمع سبعون عقارا ما وفى بالخمر في منافعها ولا قام في إصلاح البدن مقامها وهذا مما لا نشتغل به لوجهين أحدهما أن الذين نزل تحريم الخمر عليهم لم يكونوا يقصدون به التداوية حتى نعتدر عن ذلك لهم الثاني أن البلاد التي نزل أصل التحريم هذا كله غذرانا نزل أصل تحليم الخمر فيها كانت بلاد جفوف وحر وضرر الخمر فيها أكثر من منفعتها صحيح البلاد الحارة مثل هذه الأشياء الحارة يحصل بها ضرر حار مع حار لا شك أنه ضرر قال وضرر الخمر فيها أكثر من منفعتها وإنما يصلح الخمر ونحن هنا في البلاد حار مع حار شاهي أي شيئات يعني ينبغي أن تخسر الحرارة بشيء بارد ونحن لا حار مع حار قهوة شاي وهذا خطى الحق ربما يحصل شيء من الضرر بحار مع حار فتخسر الحرارة بشيء من البرودة أما نحن ما نباني بالصحة وهؤلاء أرداء ما يكونون يشربون الخمور وهي محرمة وفي بلاد حارة ضررها أعظم قال وضرر الخمر فيها أكثر من منفعتها وإنما يصبح الخمر عند الأطلباء للأرياف والبطاح والمواضع الرطبة, والمواضع الرطبة وإن كانت فيها منفعة من طريق البدن ففيها مضرة من طريق الدين وإن أي على فرض إثبات شيء من هذا الذي يزعمه الطبيب أن فيها منفعة للبدن فإن المضرة أعظم فمضرتها مضرة دينية مضرة دينية وكل ما كان فيه نفع للبدن وفيه مضرة دينية يجب اجتنابه يجب اجتنابه لأن الحفاظ على الدين أعظم من الحفاظ على البدن قال رحمه الله وإن كانت فيها منفعة من طريق البدن ففيها مضرة من طريق الدين والبالي تعالى قد حرمها مع علمه بها فقدرها كيف شئتها فقدرها كيف شئتا فقم عليها بما تحكم فالباري قد حكم عليها والخبير سبحانه وتعالى بالخمر وبغيرها من الأشياء التي فيها المنافع وفيها المبار فهو خبير سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو خبير بكل ما ذيكونه جل وعلا نفعا وضرا قال والباري تعالى قد حرمها مع علمه بها فقدرها كيف شئتا فإن خالقها ومصرفها قد حرمها خالقها ومصرفها قد حرمها جميعا من شيخ الحنون الا الله سبحانه وتعالى خلقه والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون فخلق كل شيء فقدره تقديره جل وعلا وكل شيء في الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى وكل شيء في الكون لا يخرج عن اراده الرب جل وعلا إما شرعية والكونية أو الكونية فحسد أو الكونية فحسد لا شرعية كبدا هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى فإنها تقع بإرادته الكونية جل وعلا لأن الله ما أرادها شرعا فلا يخرج شيء عن مراده جل وعلا كلافا لأهل الضلال من المعتزلة وغير من أهل الانحراف في هذا الباب الذين لهم من الشطحات ما لهم وأن العبد يخلق فعلا عبد مسكين خلق فعلا من السعيد حرك بإذن الله الله جل وعلا فما في أحد خالق مع الله جل وعلا فالله خلقكم وما تعملون ولا يكون شيء في كونه إلا بوراده ومشيئته جل وعلا فإن كان من الأمور التي لا يريدها شرعا فيريدها كونا وغدرا وإن كان من المور التي يريدها شرعا فيريدها شرعا وقدرا قال رحمه الله والباري تعالى قد حرمها مع علمه بها فقدر كيف شئت فإن خالقها ومصرفها قد حرمها وقد مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها قال إنما أصنعها للدواء قال ليس بدواء ولكنه داء هذه حقيقة الخمر ليست بدواء ولكنها داء فإن الصحابية يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أصنعها للتلذج بشربها ولا أحبها أصلا ولكني أصنعها للدواء أتعالج بها يا رسول الله لرخصة لمن دوحة في هذا الأمر قال لا ليس بدواء أي هذا المشروب ليس بدواء ولكنه لا دا فالخمر داء وليست بدواء ولا يجوز التداوي بها وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الخمره لا يجوز التداوي بها لا بغليلها ولا ب وهذا هو المشهور او هذا هو المروي والمشهور عند الحنابلة والمشهور عند المانفية وكذلك أحد قولي ان امام ابي واحد قولي الإمام محمد المدريس الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب أن الخمر لا يجوز التداوي بها يحرم التداوي بها لهذا النص ليس بدواء ولكنه داء ولمجاعل بن رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه لفظا مرفوعا حكما وعلقه البخاري إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها لم يجعل شباه هذه الأمة فيما حرم عليها فهذا موقوف لفظا مرفوع حكما وقد علقه البخاري ووصله بن أبي شيبة بسند حسن بسند حسن فهذا الأثر ثابت عن ابن مسعود إن الله لم يجعل شباه هذه الأمة فيما حرم عليها فهو ثابت عنه تؤيد السنة ليس بدواء ولكنه داء فهذا هو الصواب في هذه المسألة أن الخمر لا يجوز التعالج بها التداوي بالخمر حرام لهذه الأدلة ومن أهل العلم من رأى جواز التداوي بهذه القادورة وبهذه الخمر وهو قول الإمام الشافعي وقول لأبي حنيثة وهكذا اختاره أيضا الإمام بن حزم رحمه الله فرأوا أنه لبس بالتداوي بالخمر واشترطوا شروطا وليس عن الإطلاق اشترطوا شروطا في التداوي بالخمر الشرط الأول أن لا يوجد البديل عن الخمر مما أحلى الله أن لا يوجد البديل عن الخمر مما أحلى الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني أنه يخبره بأن هذا الخمر علاج لهذا الشيء لهذا المرض الذي الذيبه طبيب ثقة معلوم بالخير وصلحه وليس كل أحد من الأطباء قال لك شرب خلاص لعلاجك هذا المرض الذي عندك شرب من هذا البلاء فلابد أن يخبره مع الشرف الأول أنه ما هناك بديل عنها هذا شرف لا بد منه ما هناك بديل أنه يخبره أن هذا المرض علاجة هذه الخمر علاجة هذا الخمر ويكون هذا الطبيب ثقة محل ثقة الصلاح هو منه من اشترط إسلامه ولا يقول عن طبيب كافر مثل هذا وقد كان أحمد يتعالج عن بعض اليهود من الأطباء فإذا كان بعض الأمور العلاجية تعلق بالجين تركه وذهب إلى طبيب مسلم ذهب إلى طبيب مسلم وإذا كان يتعلق بالبدن يتعلق بالشيء أما إذا قال لا ترك سيام ترك هذا علاجك أنك تترك سيام قلنا أنت ما تنفع منه لذا بننظر طبيب مسلم ما أنت ما تصلح لهذا فإذا كان يتعالج عند ذلك اليهود فإذا كان علاجه يتعلق بدينه تارك اليهودين وذهب عن طبيب المسلم يتعالج ذهب عن طبيب المسلم فهذا الشرط الثاني أن يكون الذي يقرر لك هذا العلاج وينظر مرضك بعد الفحص أنه علاج هذا البلاء علاج هذا البلاء وما لك علاج إلا هذا فهذا شرط لا بد منه الشرط الثالث أن يكون تعاطي الخمر في حدود الحاجة والضرورة في حدود الحاجة والضرورة فليزي عن الحاجة ولا على الضرورة فان زاد عن حاجه وقع في الحرام ان زاد عن حاجه قال لعلاجه هذا الشيء اليسير في الكوب هذا هذا يشرب فقط وهو يشرب ثلاثه اكواب الرجل الخرماني يقول لو منها وحصل من الطبيب رخصه له قال الطبيب هذا الفنجان يسير هذا غيم منه تشرب وهو قال الله رخص لي الطبيب وكل يوم يشرب كل يوم يشرب مالك قال معي رخصه من طبيب قال يشرب الخمر علاجك الخمر يكون قد وقع في الحرام قد وضع فيه الحرام والعلاج بالنام الرابع أن يشربها بقصة العلاج والدواء للتلدد أن يشربها بقصة العلاج والدواء للتلدد فيعتقد تحريمها ويكره هذا الشرب ولكنه اضطر إليه ولكنه اضطر إليه فهذه أربع شروط شرطها من يجيز العلاج بالخمر والصحيح هو القول الأول قول جماهير العلماء وهذا قول لا يعرج عليه لا يعرج عليه يخالف النصوص فانها ليست بداء بل دواء ولكنها دواء ان الله لم يجعل شفاء امه محمد فيما حرم عليه هذه نصوص لا نقص عنها لكن على تدريج المسله تقريرا علميا ففيها قولان ان قول اول قول الجماهير وهذه ادلتهم القول الثاني قول عند الحنفيه قول لابن حنيفه وقول الامام الشافعي رحمه الله وقول الظاهريه انه يجوز التداوي بالخمق بشروط وذكروا اربع شروط من يعيدها يجوز تدعوي بالخمر بشروط نوع الاطراب تذهب وتعالج في هذا وانما بشروط يا حامد لا يوجد بديل عنها ما في بديل فيما اباح الله من العلاجات قالوا ما في هذا فقط هذا الشرط الاول يا ابو عمر نعم يكون الطبيب الذي قرر لهذا العلاج ثقه وكن ثقه مصينا دينا وكن من اهل الإسلام بعضهم شرط شرط يكون من اهل الاسلام مقررني هذا النعم أنه يأخذ العلاج أو منها بقدر الحاجة والضرورة لا يزيد على قدر الحاجة فإن زاد على قدر الحاجة وقع بالحرام يعني يقصد بشربها الدواو والعلاج لا التلدد يقصد بشربها الدواو والعلاج لا وهذا كل ما نحتاج لي الصحيح أنه لا يجوز التداوي بالخمر حرام ولكن نذكره بإعتبارنا مسائل علمية ونحن طلاب عين نحتاج نعرف مثل هذا الذي يذكره علماؤنا حتى إذا جاء أحد وقال أنتم قلتم كذا وقد قال فلان كذا نقول هذه حجتنا فأين حجة فلان فإن بعض الصحابة طارق بن سويد الجعبي والحليف المسلم سأل رسوله عن خمر فنهاه وكلها أن يصنعه فقال إنما أصنعها للدواء يا رسول الله إنما أصنعها للدواء قال ليست بدواء ولكنه داء هذا نصف المسألة وهكذا أيضا ما جاء عن ابن مسعود لم يجعل, لم يجعل الله شفاء أمة محمد إن الله لم يجعل شفاء أمة أو شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها هذا نص لا حكم الرفع فعلى هذا فالحجة عند الخلاف كما قال العلماء الكتاب والصنة وقد دل الكتاب والصنة أن الخمر رجس وإذا كانت رجس كيف يتعالج بها وقال فيها منافع ودلستنا بأنها داء وليست بدواء فكيف يتعالج بالداء فميه دواء وأيضا الحديث العام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء أو لم ينزل داء إلا وجعل له, له دواء أي مباح دواء مباح أما هذا ماهو مباح فحرام أن يتعالج به أو شاء الوقت you know